هذا هذا الحديث منكم وما كن لا تغضون. اللهم صلوا إنكم غي. أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون من المقربين فروح وريحان فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامُ, فسلام لا مر لك فالظلم لله منك من اضللني الله الله الله الله الله الله مكذبين الضالين فنزلوا تدبح. تدبح باسم ربك العظيم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 هذا هو يقين. إن هذا له إن هذا له كل فسبح باسم ربك العظيم إن هذا له حق اليقين فسبح فسبح باسم ربك العظيم الله اكبر يا من طالت ومات على الله يا علم اللهم والذي خنط طالتيوم ابا الضي تياتي Mm-mm. -hmm. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما ينزل من وما يعرض فيها وهو ما والذي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يا الله <تصفيق> الله والله بما تعملون نبصر الله أكبر صدق الله العظيم